وأحمان من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن قيرنا بكم لئلامته لنرجم أنكم ولا يمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئذ ذكرت بل أنتم قوم مسرفون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 اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ لِرَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ جميع لدينا محضرون، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من النخيل وأعناق وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أ فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما توبت الأرض مما توبت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون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 121-انفقوا مما رزقكم الله قال الذين, كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنقعم من لو يشاء الله أقعمه إن أنتم إلا في ضلال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 وأنه لكم عذو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون